وإذا خلقت من النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتأخرون آيات الله هزوا واذكرو نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعلمون به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا خلفت النساء أقبلهن أجرهن فلا تعذبهم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 والوالدات يرضعن اولادا حولين كان لهن لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له نسبهن وقسمتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا مسعها لا تضام وارده بوردها ولا مولود له بورده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاؤراً فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستطيعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف والتف الله وعلم أن الله بما تعملون بسيط